فصل ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في اسماءه وصفاته وافعاله ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فهو أشد شيء مناقضة والمنافاه لكمال مر له الخلق والامر وقده في نفس الربوبيه وخصائص الرب فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد اقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله فان المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات جماله كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك لكن جعل معه هو شريكا في بعض الأمور يقربه اليه خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول فاين لقته في صفات الكمال والجهد لها من عباده واسطه بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعباده تلك الوسطه اعظاما له واجلالا فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له ولهذا حكى الله عن امام المعطلة فرعون انه انكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات فقال يا هامان ابن لي صرحا لعل لي ابلغ الأسباب اسماء السماء فتطلع إلى اله موسى وإني لا اظنه كذبا واحتج الشيخ ابو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الايه وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب والقول على الله بلا علم وشرك متلازما ولما جهلت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكريبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله عنادا وجهلا كانت من أكبر الكبائر ان عن الكفر وكانت احب إلى ابليس من كبار الذنوب كما قال بعض السلف البدعة أحب إلى ابليس من المعصية لان المعصية يتاب منها والبدعه لا يتاب منها وقال ابليس اهلكت بني ادم بالذنوب واهلكوني بالاستغفار وبلا اله الا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الاهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعه ومعلوم أن المذنب انما ضرره على نفسه وأما المبتدع فضره على النوع وفتنه المبتدع في أصل الدين وفتنه المذنب في الشهوة والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه والمذنب ليس كذلك والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله والمذنب ليس كذلك والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول والعاصي ليس كذلك والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه فصل ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي قامت به السماوات والارض ارسل الله سبحانه رسوله وانزل كتبه ليقوم الناس به غائما من أكبر الكبائر عند الله وكانت درجته في العوم بحسب مفسدته في نفسه وكان قتل الانسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له وقد جبل الله سبحانه القلوب على رحمته وعطفها عليه وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهره فقتله خشيه أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من اقبح الظلم واشده وكذلك قتله ابويه اللذين كانا سببا وجوده وكذلك قتله ذا رحمه وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في ابقائه ونصيحته ولهذا كان اشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي ويليه من قتل اماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينه وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته واعداد العذاب العظيم له هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه فيه قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن أحمد والذين قالوا لا تمنعوا التوبه من نفوزه راوا أنه حق لادمى لم يستوفيه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته فلا أن ان يستوفى له في دار العدل قالوا وما استوفاه الوارث فانما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه واي استدراك لظلامته حصل له باستفاء وارثه وهذا أصح القولين في المسألة أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث وهما وجهان لاصحاب أحمد والشافعي وغيرهم ورات طائفه أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث فإن التوبة تهدم ما قبلها والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده قالوا واذا كانت التوبه تمحو آثر الكفر والسحر وما هو اعظم إثما من القتل فكيف تقصر عن محو اثر القاتل وقد قبل الله توبه الكفار الذين قتلوا اولياءه وجعلهم من خيار عباده ودعا الذين حرقوا أولياءهم وفتنوهم عن دينهم إلى التوبه وقال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذه في حق التائب وهي تتناول الكفر وما دونه قالوا وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبه هذا معلوم انتفاءه في شرع الله وجزائه قالوا وتوبه هذا المذن تسليم نفسه ولا يمكن تسليمها إلى المقتول فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس اليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه ورثه فانه يقوم مقام تسليمه للمورث والتحقيق في هذه المسألة أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق حق لله وحق للمقتول وحق للولي فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا الى الولي نادما ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبين فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبه هذا واما مسألة المال فقد اختلف فيها فقال الطائفة إذا ادى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا وقال الطائفة بل المطالبه لمن ظلمه باخذه باقيه عليه يوم القيامه وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له فانه منعه من انتفاعه به في طول حياته ومات ولم ينتفع به وهذا ظلم لم يستدرك هو وانما انتفع غيره باستدراكه وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبه به للجميع لانه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث وهذا قول طائفه من أصحاب مالك من اصحاب مالك واحمد وفصل شيخنا بين الطائفتين فقال ان تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبه به فلم ياخذه حتى مات صارت المطالبه به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا وان لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة وهذا التفصيل من أحسن ما يقال فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر عليه أخذه منه صار بمنزله عبده الذي قتله قاتل وداره التي احرقها غيره وطعامه وشرابه الذي اكله وشربه غيره ومثل هذا إنما تالف على المورث على الوارث فحق المطالبة لمن تلف على ملكه بقي أن يقال فإذا كان المال عقارا أو ارضا أو عائلا قائمة باقيه بعد الموت فهي ملك للوارث يجب على الغاص دفعها إليه كل وقت فإذا لم ينفع عليه اليه اعيان ماله استحق المطالبه بها عند الله كما يستحق المطالبه بها في الدنيا وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بان يقال المطالبة لهما جميعا كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعه استحق كل منهم المطالبه بحقه منه وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون فابطل حق البطون كل البطون كلهم منه كانت المطالبه يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم اولى بها من بعض والله اعلم فصل ولما كانت مفسده القتل هذه المفسده قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس وقالوا معلوم أن اثم قاتل 100 اعظم عند الله من اثم قاتل نفس واحدة وإنما اتو من ضمنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبه واللفظ لم يدل على هذا ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء اخذه بجميع احكامه وقال تعالى كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية او ضحاها وقال كانهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعه من نهار وذلك لا يجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر وأصرح من هذا قوله من صام رمضان واتبعه سته من شوال فكانما صام الدهر وقوله من قرأ قله هو الله احد فكانما قرأ ثلث القرآن ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به فيكون قدره ما سواء ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله وذلك فضل الله ياتيه من يشاء فإن قيل في أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا قيل في وجوه متعددة أحدها أن كلا منهما عاصي لله ورسوله مخالف لامره متعرض لعقوبته وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم واعد له عذابا عظيما وامتى وتت دركات العذاب فليس اثم من قتل نبيا أو اماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كايثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس الثاني أنهما سواء في استحقاق ازهاق النفس الثالث أنهما سواء في الجراهه على سفك الدم الحرام فان من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لاخذ ماله فانه يتجاوز على قتل كل من ظفر به وامكنه قتله فهو معاد للنوع الانساني ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا ومنها ان الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتواصلهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فإذا اتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكانما اتلف سائر الجسد وآلم جميع اعضائه فمن آذا مؤمنا واحدا فكانما آذا جميع المؤمنين ومن آذا جميع المؤمنين آذا جميع الناس فإن الله إنما يدافع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم فإيذاء الخفير إيذاء المخفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ولم يجيء هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر وان كان اول المشركين قد يكونوا اولى بذلك من اول قاتل لانه اول من سن الشرك ولهذا راى النبي صلى الله عليه وسلم امر قد لو حي يعذب اعظم العذاب في النار لانه اول من غير دين ابراهيم وقال تعالى ولا تكونوا اول كافر به اي فيقتدي بكم من بعدكم فيكون اسم كفره عليكم وكذلك حكم من سن سنة سيئة فتتبع عليها وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته وراسه بيده واوداجه تشخب دما يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني فذكر ابن عباس التوبه فتلى هذه الايه ومن يقتل المؤمن ثم قال ما نوثقت هذه الايه ولا بدلت وان له التوبه قال الترمذي هذا حديث حسن وفيه ايضا عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر يوما الى الكعبه فقال ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم عند الله حرمة منك قال الترمذي هذا حديث حسن وفي صحيح البخاري عن جندب قال أولا ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع منكم ان لا ياكل الا طيبا فليفعل ومن استطاع ان لا يحول بينه وبين الجنه ملء كف من دم اهراقه فليفعل وفي صحيحه أيضا علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دم حرام وذكر البخاري وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله وفي الصحيحين عن ابي هريره يرفع سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وفيهما ايضا عنه صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كثارا يضرب بعضكم رقاب بعض وفي الصحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنه وان ريحها ليوجد من مسيره 40 عاما هذه عقوبه قاتل عدو الله إذا كان في عهده وامانه فكيف عقوبه قاتل عبده المؤمن وإذا كانت امراه قد دخلت النار في هره حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فراها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق فصل ولما كانت مفاسده الزين من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحه نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانه الحرمات وتوقي ما يوقع اعظم العداوة والبغضاء بين الناس من افساد كل منهم امراه صاحبه وابنته واخته وامه وفي ذلك خراب العالم كانت تلي مفسدة القتل في الكبري ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله بها في سنته كما تقدم قال الامام احمد ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا وقد اكر سبحانه حرمته بقوله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 وقتل النفس وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبه والايمان والعمل الصالح وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فاخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناها قمحه حتى استقر فحجوره في العقول حتى عند كثير من الحيوان وذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الاودي قال رأيت في الجاهليه قردا زنا بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا فانه سبيل هلاكه وبوار وافتقار في الدنيا وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة ولما كان نكاح ازواج الاباء من اقبحه خصه بمزيد ذم فقال انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبيل له الى الفلاح بدونه فقال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراءها ذلك فاولئك هم العادون وهذا يتضمن ثلاثه امور ان من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين وانه من الملومين ومن العادين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم فمقاسه الم الشهوه ومعاناتها ايسر من بعض ذلك ونظير هذا أنه سبحانه ذم الانسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على صدراء ولا ضر بل اذا مسه الخير منع وبخل اذا مسه الشر جازع إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه فذكر منهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولائك هم العادون وامر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض ابصارهم وحفظ فروجهم وان يعلمهم انهم مشاهد مشاهد لاعمالهم مط طلع عليها يعلم خائنة الاعيون وما تخفي الصدور ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج فإن الحوادث مبداها من النظر كما أن معظم النار من مستصغر الشرر فتكون النظره ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئه ولهذا قيل من حفظ هذه الاربعه احرز دينه اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات فينبغي العبد أن يكون بواب نفسه على هذه الابواب الأربعة ويلازم الرقبه على ثغورها فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تدبيرا فصل واكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الابواب الاربعه فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق فاما اللحظات فهي رائد الشهوه ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج فمن اطلق بصره اورده مواريد الهلكات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام ابليس فمن غض بصره عن محاسن امراه لله اورث الله قلبه حلاوه إلى يوم يلقاه هذا معنى الحديث وقال غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وقال اياكم والجلوس على الطرقات قال يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد قال فان كنتم لابد فاعلين فاعطوا الطريق حقه قال وما حقه قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والنظر اصل عامه الحوادث التي تصيب الإنسان فإن النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكره شهوه ثم تولد الشهوة اراده ثم تقوى فتصير عزيمة جازمه فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع وفي هذا قيل الصبر على غض البصر ايسر من الصبر على ألم ما بعده قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر شربه كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في اعيون العين منقوف على الخطر يصر مقلته ما ضاغ مهجته لا مرحبا بصدور عاد بالضار ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما اتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أن قادر عليه ولا عن بعضه أن صابر وهذا البيت يحتاج إلى شرح ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه فان قوله لا كله أن تقادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد وكم ممن ارسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا كما قيل يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا ولي من ابيات مل السلامه فاغترت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا ما زال يتبع اثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا ومن العجب أن لحظه الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر ولي من قصيده يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصب وبعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا ياتيك بالعطب واعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح ثم لا يمنعه ألم الجراحه من استداء تكرارها ولي ايضا في هذا المعنى ما زلت تتبع نظرة في نظرة في اثر كل مليحه ومليحه وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريحه فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء فالقلب من كذبيح ني ذبيحي وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات فصل واما الخطرات فشانها أصعب فإنها مبدا الخير والشر ومنها تتولد الارادات والهمم والعزائم فمن راع خطراته ملكز زمام نفسه وقهر هواه ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب ومن استهان بالخطرات قادته قسرا الى الهلكات ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منن باطله كسرابٍ بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وأخص الناس همة وأوضعهم نفساً من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها وهي العمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين وهي قوط النفس الفاضغه التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الامل كما قال الشاعر منن ان تكن حقا تكن احسن المنا، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والحسرة والنتم، والمتمني لما فاته والمتمني لما فاته مباشره الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعلقها وضمها اليه فقنع بوصال صوره وهميه خياليه صورها فكره وذلك لا يجدي عليه شيئا وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب والسكون إلى ذلك واستلهائه يدل على خساسة النفس ووضعاتها وانما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بان ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها ولا يرضى أن يخطرها بباله ويئنف لنفسه منها ثم الخطرات بعد اقسام تدور على اربعه أصول خطرات يستجلب بها منافع دنياه وخطرات يستدفع بها مضار دنياه وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته، فليحصر خاطراته وأفكاره وهمومه في هذه الاقسام الاربعه فإذا حصلت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاته قدم الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس باهم ولا يخاف فوته بقي قسمان اخران احدهما مهم لا يفوت والثاني غير مهم ولكنه يفوت ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه فهنا يقع التردد والحيرة فان قدم المهم خشيه فوات ما دونه وان قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم وكذلك يعرض له امران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل احدهما إلا بتفويت الآخر فهذا موضع استعمار العقل والفقه والمعرفة ومنها هو ارتفع من ارتفع وأنجح من انجح وخاب من خاب فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت ولا تجد احدا يصلم من ذلك ولكن مستقل ومستقر والتحكيم في هذا الباب للقاعده الكبرى التي عليها مدار الشر والقدر واليها مرج الخلق والأمر وهي ايثار أكبر المصلحتين واعلاهما وعلا وان فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في ادنى المفسرتين لدفع ما هو اكبر منها فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو اكبر منها ويرتكب مفسرة لدفع ما هو اعظم منها فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك واعلى الفكر يؤجلها وأنفعها ما كان لله والدار الاخره فما كان لله انواع أحدها الفكرة في آياته المنزله وتعقلها وفهم مراده منها ولذلك انزله الله تعالى لا لمجرد تلاوتها بل التلاوه وسيله قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا اثري الفكرة في آياته المشهوده والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته واحسانه وبجره وجوده وقد حفظ الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها ودم الغافل عن ذلك الثالث الفكرة في الائه واحسانه وانعامه على خلقه باصناف النعم وسعه رحمته ومغفرته وحلمه وهذه الانواع الثلاثه تستخرج من القلب معرفه الله ومحبته وخوفه ورجائه ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفه والمحبه صبغه الرابع الفكره في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل وهذه الفكرة عظيمه النفع وهي باب لكل خير وتأثيرها في كسر النفس الأمارة ومتى كسرت عاشه النفس المطمئنه وانتعشت وصار الحكم لها فحيي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث امراءه وجنوده في مصالحه الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه فالعارف بوقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها فجميع المصالح إنما تنشا من الوقت وان ضيعه لم يستدركه أبدا قال الشافعي رضي الله عنه صاحبت الصوفية فلم استفد منهم سوى حرفين احدهما قولهم الوقت صيف فان قطعته والا قطعك وذكر الكلمه الأخرى فوقت الانسان هو عموده في الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم وهو يمر أسرع من مر سحاب ما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وان عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمانية الباطلة وكان خير ما قطعه به اللوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له إلا ما عقل منها فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله وما عدا هذه الاقسام من الخطرات والفكرات فإما وساوس شيطانية وإما أماني باطله وخدع كاذبه بمنزله خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والممسوسين والموسوسين ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت ايامي امنيه ظفرت نفسي بها زمنا واليوم احسبها اضغاث احلامي واعلم أن ورود الخاطر لا يضر وانما يضر استدعاؤه ومحادثته فالخاطر كالماء جاري على الطريق فان لم تستدعيه وتركته مر وانصرف عنك واين استدعايته سحرك بحديثه وخدعه وغروره وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفه السماوية المطمئنه وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنه وهما متعادية فكل ما خف على هذه ثقل على هذه وكلما التذت به هذه تالمت به الاخرى فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وايثار دينه على هواها وليس لها أنفع منه وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله واجابه داعي الهوى وليس عليها اضض منه والملك مع هذه عن يمينه القلب والشيطان مع تلك عن يساره القلب والحروب مستمره لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا والباطل كله يتحيز مع الشيطان والاماره والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئن والحروب دول وسجال والنصر مع الصبر ومن صبر وصابر ورهب وطا الله فله العاقبه في الدنيا والآخرة، وقد حكم الله حكما لا يبدل ابدا أن العاقبة للتقوى والعاقبه للمتقين فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه فكيف يليق بالعاقل أن تكون النقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخداع وامانيه باطله وسراب له حقيقه له فأي حكمة وعلم وهدن ينتقش مع هذه النقوش وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعه فيه فان لم يفرغ القلب من الخواطر الرديه لم يستقر فيه الخواطر النافعة فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ كما قيل اتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا ولهذا كثير من ارباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر وان لا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغه قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء فإنهم اخلو القلب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها فصادفها الشيطان خاليه فبذروا فيها الباطل في قوالب اوهمهم انها اعلى الاشياء وأشرافها وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى وإذا خل القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفليه فشغله باراده التجريد والفراغ من الاراده التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بان تكون هي المستولية على قلبه وهي اراده مراد الله الديني الامري الذي يحبه ويرضاه وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل به والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في القلب لتنفيذه فمرطلهم الشيطان عن ذلك بان دعاهم الى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها واوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ وهيئات إنما الكمال في امتلاء القلب وسر من الخواطر والارادات والفكر في تحصيل ما رضي الرب تعالى من العبد ومن الناس والفكر في طرق ذلك والتوصل اليه فاكمل الناس اكثرهم خواطرا وفكرا وارادات لذلك كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطرا وفكرا وارادات لحضوره وهواه اين كانت والله المستعان وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مرض ضب تعالى فربما استعملها في صلاته فكان يجهز جيشه وهو في صلاته فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاه وهذا من باب تدخل العبادات في العباده الواحده وهو باب عزيز شريف لا يعرفه الا صادق الطلب متطلع من العلم عالي الهمة بحيث يدخل في عباده يظهر فيها بعبادات شتى وذلك بفضل الله ياتيه من يشاء فصل واما اللفاظات فحفظها بان لا يخرج لفظه ضائعه بل لا يتكلم الا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه فإذا أراد أن يتكلم بالكلمه نظر هل فيها ربح وفائلة ام لا فان لم يكن فيها روه أمسك عنها وإن كان فيها ربح النظر elifutuhu بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه وإذا اردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان فإنه يطلع ما في القلب شاء صاحبه اماما قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلوا وحامض وعذب واجاج وغير ذلك ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم بحقيقته كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك وفي حديث انس المرفوع لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج قال الترمذي حديث صحيح وقد سال معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره برأسه وعموده وذروه سلامه ثم قال الاخبرك أخبرك لاك ذلك كله قال بلا يا رسول الله فاخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا فقال واننا ناخذ بما نتكلم به فقال فكلتك أمك يا معاذ هل يكبو الناس في النار على وجوههم أو على مناخيرهم الا حصائد السنتهم قال الترمذي حديث صحيح ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من اكل الحرام والظلم والزنا والسرقات وشرب الخمر ومن النظر المحرم والبغي ذلك ويصوب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعباده وهو يتكلم الكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يذل بالكلمه الواحده منها ابعد مما بين المشرق والمغرب وكم ترى من رجل متوجع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في اعراض الاحياء والأموات ولا يبالي ما يقول وإذا اردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي اني لا اغفر لفلان قال غفرت له واحبطت عملك فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء ان يعبده احبطت هذه الكلمه الواحده عمله كله وفي حديث أبي هريره رضي ذلك ثم قال ابو هريره تكلم بكلمة او بقد دنياه وفي الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بال لن الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بكلمه من سخط الله لا يلقي لها بال انهوي بها في جهنم وعند مسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني على النبي صلى الله عليه وسلم ان أحدكم لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وان احدكم لا يتكلم بالكلمه من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى فكان علقمه يقول كم من كلام قد منعيه حديث بلال بن الحارث وفي جامعه الترمذي ايضا من حديث انس قال توفي رجل من الصحابه فقال رجل أبشر بالجنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه قال حديث حسن وفي لفظ أن غلاما استشيد يوما احد فوجد على بطني صخره مربوطة من الجوع فمسحت امه ترابا عن وجهه وقالت هنئ ان لك يا بني لك الجنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره وفي الصحيحين من حديث أبي هريره يرفعه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وفي لفظ مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فاذا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكت وذكر الترمذي بإسناد صحيح عن صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك قال قل امنت بالله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تقف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا والحديث صحيح عن ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف او نهي عن منكر او ذكر الله قال الترمذي حديث حسن وفي حديث آخر إذا أصبح العبد فان الاعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا وقد كان السلف يحاسب احدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد ولقد رؤي بعض الاكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال أنا موقوف على كلمة قلتها قلت ما أحوج الناس الى غيث فقال لي وما يدريك أنا اعلم بمصلحه عبادي وقال بعض الصحابه لخادمه يوما هات السفره نعبث بها ثم قال استغفر الله ما اتكلم بكلمه الا وانا اختمها وازمها الا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطاب ولا زمام أو كما قال واسر حركه الجوارح حركة اللسان وهي اضررها على العبد واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما ينفذ به العبد أو الخير والشر فقط على قولين أظهرهم الأول وقال بعض سلفي كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا اوردن الموارد والكلام اسيرك فإذا خرج من فيك صرت اسيره والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من احداهما لم يخلص من الأخرى آفة الكلام وآفة السكوت وقد يكون كل منهما اعظم إثما من الأخرى في وقتها فالساكت عن الحق شيطان اخرص عاص للله مضاءن مداهن إذا لم يخف على نفسه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصل للله واكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين وأهل الوسط وهم اهل الصراط المستقيم كفوا السناتهم عن الباطل واطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة فلا يرى احدهم انه يتكلم بكلمه تذهب عليه ضائعه بلا منفعه فضلا عن أن تضره في آخرته وإن العبد لا ياتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها وياتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به فصل واما الخطوات فحفظها بالله ينقي قدمه الا فيما يرجو ثوابه فان لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له ويمكنها أن يستخرج من كل مباح يخطو اليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة ولما كانت العثرة عثرتين عثرة الرجل وعثرة اللسان جاءت احداهما قرينة الاخرى في قوله تعالى وَعِبَادُ الرحمن الذين يمشون على الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فَوَصَفَهُمْ بِالِاسْتِقَامَةِ فِي لَفَظَاتِهِمْ وَخُطُوَاتِهِمْ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ اللَّحَظَاتِ وَالْخَطَرَاتِ فِي قَوْلِهِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ